أن صببنا الجماء صبا ثم شققنا الأرض شققا فأبتنا فيها حب وعين ب وقبة وزيتون وحدائق غلب وفاكهة وأبا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 ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا